بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم ثم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه سلية لبعض الفوائد. كتكت صورة الفاتحة. جانا تلشليا كتكة فائدة أو ختميشة فائدة يا قانز يا عا يا قانز. أيقانزا، أبانا الحمد لله رب العالمين. تمجفون زا قت آييه. الحمد لله رب العالمين. كونا علم حبه. آه، نمحبه. رحمه الله تعالى. عمزة أينيشا. بإذن الله الكريم طيانزا الآية الثانية. كما لوساما الإمام محمد رحمه الله تعالى. أنا سمع الآية الثانية. آية يبيل فيها الرجاء. لن يأك قن عبادة الرجاء قط أنا سمع الإمام الفوزان حفظه الله تعالى أنا سمع الآية الثانية من سورة الفاتحة آية يقول سورة الفاتحة وهي الرحمن الرحيم فيها الرجاء دنياك كن إبادا يكتراني رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى كتراجي رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه إذا كان رحمان رحيما كسببه الله أكيوان رحمن أكيوان رحيم فإنه ترجى رحمته سبحانه وتعالى أياكم يين رحمن؟ نَيَنِ <نعيني> رَحِيمُ هُتَرَجِيوَا رَحْمَزَاكِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنا سمع الإمام محمد رحمه الله والآية الثالثة من آياتات فيها الخوف لأن كن عبادا يخوف أنا شرهيش الإمام الفوساني أنا سمع حفظه الله وهي قوله تعالى نايو آياتاتو نقول ياكي الله أليتكوك أليكو مالك يوم الدين مالك يوم الدين فيها التخويف من هذا اليوم كاتك آيهي أمبوني فيها التخويف من هذا اليوم لنياكي كنا كخفشا كخفشا هو خوف شوادق مالك يوم الدين يوم يوم القيامة بالأعمال السيئة كنا تخويف من هذا اليوم والادانة يوم القيامة بالأعمال السيئة Na kulipwa siku ya kiyama Mtu kutukamana na matendo mabaya Kama tadino tudanu, Idana yawuma al-kiyamati bil-aamali sejia Kama unao Unavo, unavo kopesha Ndivyo Kuyo mtu anahofia kulipwa siku ya kiyama Bil-aamali sejia Kwa matendo yake mabaya anawgopa Fafiha al-khofu, hivyo ndaniyake, ayaa kuna khofu. Ndaniyake kuna khofu, kisoma maalike yawmiddin, mwenye kumiliki sfiya malipo, bila shaka utawgopa. Asa ukisingatia, yale yalewe yasema Allah, katkeile sura nyingine, wa maa kama yawmiddin, kipi ambacho, kita kujulisha ni ipi siku ya malipo akarudia tena thumma ma adraka ma yawmuddin kisha ni kipi kitakachokufanya wewe ujue ni ipi siku ya malipo thumma ma adraka ma yawmuddin kisha ni kipi kitakujulisha ni ipi siku ya malipo maanae allah yufakhim hadha liyum. Aina ikuza hii siku, meni siku, khabari zake, sii khabari nyipesi. la tamliku nafsu nafsin shai'aa. Sku ambayo, hakuna nafsi yoyote, ambayo itakuna uwezo wakui milikia nafsi nyingine chochote. Walamru yau maidhi lilla, na mambo yote Allah tabaraka wa ta'ala. Yendi maliki yomidinu. Falme on spuhin. falme on spuhin, ja hawana ja alo, ja alo, الله تجيبه ويا سبحانه وتعالى تسمع لله الواحد القهار وفلم له هي من الله بكيك موجا من سبحانه وتعالى، وفلم واقع ونسم له الملك المطلق وينجين ولحق وفلم لكن وفلم محدود محدود وين فلم سهمهيت وين فلم وحى Uyuni Malkia, uyuni Mfalmi wa Saudi Arabia, uyuni Mfalmi wa Jordan, uyuni Addaulatul Hashimia. Uyuni al-muhim, lakini Allah lahu al-mulku al-muklaq. Naye ndia ili wapaha wa ufalmi, subhanahu wa ta'ala. Ufalmi una kikomu, ufalmi wao. Nau nama una kikomu chamuda, kwa mbukta hongusa miyaka hii, lakini kathalika kikomu, kwa mana ya ufalmi waaku hauvuki hapa. أمر إذا لكن الله له الملك كل مطلق، سبحانه وتعالى. قلِلَ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ. يَنْدَعَنِ جَوَهُ فَالْمَقَامَ أَمْتَكَاءَ نَاقَمْفُوَةَ أَمْتَكَاءَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءَ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءَ بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل يتهاي أن يكيين فالمهو الملك العظيم سبحانه وتعالى فالآية الأولى فيها محبة الله هذي آية قنزن يا كتمفونا إبادة يكون بين الله محبة يكون بين الله قن الحمد لله رب العالمين kwani ame shukuriwa kwa sababu yeye ndiye almunim pale alipo nimeheshwa waja wake kwa aina mbalimbali za neema waja wakamhimidi na wakamshukuru walimpenda kwa kuwa amewapa siha wamempenda kwa kuwa wamempenda kwa kuwa amewaumba wa thania na aya pili Bismillahir Rahmanir Rahim. Mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Atusemi mwenye kunemesha neema kubwa kubwa, mwenye kunemesha neema ndogo ndogo, hiyo sio tafsiria sawa. Ar Rahmanir Rahim, mwingi wa rehema. Rehema zako ni nyingi. Ah, na kwa rehema hizo waislamu na wasio ku waislamu. Binadamu na wanyama. Kuadudu na ndege. آه وات ومين جيا كون يا رحمة ذاك زلزو بكوني الرحمة الرحيم من يكون رحمه رحم ما علومه ذي آه رحمه ذي فهو إسلام نعم أنا سمع فيها الرجاء أيه يا بين رجاء رحمة الله كتراجية أو كتراجي رحمة الله كما يين رحمان رحيم باسي كتراجي توبك كرحمة ذاكي والثالثة آياتات فيها الخوف من عقاب الله دنياكك نكوفيا نكوبوبا نكتشليا جويا أذاب الله سبحانه وتعالى ويقاني <على> هيو مالك يوم الدين كان قام با الإمام محمد رحمه الله قاموا بسم الله سيو آيات في سورة الفاتحة سيو سبب مالك يوم الدين قاموا بسم الله نعيات ونفاتحة قاموا نعيان قبي لأن لكن على الإمام المجدد رحمه الله أنا ونلية قولي آياته. أنا سمع والثالثة والآية الثالثة فيها الخوف. أنا سمع الإمام الفوزان حفظه الله تعالى والثالثة نآياته فيها الخوف من عقاب الله. دنياككنا خوف تكماننا أذاب سال الله. فلنا قيسوم مالك يوم الدين ونحضورك ونهايك a unahudhurukiwa nahayo kwamba siku hii siku watu wataadhibiwa kabisa unaogopa ila siku hii Allah atalipa watu siku hii ina mambo mengi, mengi mengi mengi mazito siku hii ina birika la maji ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wako watu watapigwa watasukumwa huko wasasogee kwenye birika la maji ya mtume sallallahu alaihi wasallam Mimi takua ni watakao shungwa na kufukuzwa na malaika Au mitakua ni wale ambao watakunwa katkabirika la maji ya mtuni Muhammad sallallahu sallam, sallamu Ambalo ni naitua Hawdun Nabi Hawdi ya Muhammad sallallahu ala sallamu Maji yaki meupe kushinda maziwa Matamu ya kashinda asali Yana harufu mzuri ya kashinda miski tama moja hapatu na kiu milele Kama voimme miettiä, että hän on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä. Tämä hujui wewe baada yako hawa walirejea nyuma kwa misginu yao walibadilisha hawa mafunzo ya dini yako wewe yale ulikuwa unataka kuwafundisha wao wakafanya mengine mapya kinyume na yale ambao umeacha wewe katika mafunzo yako kwa hiyo wanatoka wanatufukuzwa unasogezewa hawastahiki kunywa kwenye haudhu nnabi sallallahu alaihi wasallam watakunywa je ili hali wa mimkhalif min haudhi laki si hawa mtaki kwa eh. hiyo wanasukuma akiambiwa hivi bwana atasema suhqa suhqa lima baadi muembali muembali aibuda buuda, buuda muembali kwa yale mlioyabadilisha katika mafunzo yangu baada ya kuondoka kwangu kwa hiyo kileona hili utaogopa hasa ikiwa hakuna anayemiliki siku hii kwamba babu yako Au banadamunza kwaweza wakaenda waka muhonga Aweza kwa mlili ya shija Aka kuwone ya katha kiyama hii ni siku ambayo Watu atafuka kwenye sirati Nyembamba kushinda unwele Unwele wako huo ni mnenewa Sirati nyembamba kushinda unwele Kuliko kali la upanga Makali ya upanga Oletteko teillä piti olla piti olla piti olla piti olla piti kwa piti olla piti olla piti olla piti olla piti kwa haraka au yata manake swaraf imeyoka kwa ala matni jahannam Ykudu ya matni ya jahannam alaf chini yake hapo ya kwa swaraf kuna malaika wana wanaitwa kwetu chovyo nikimchi kama kina njia panda hivi cha malimao, madanzi mabalungi Wanae, Wena mvuta ambaya na zembea Kwenye kufuka kwenye sarapu Wewe hutaki kuzembea lakini amalizako mbilo Zitakazo kupeleka haku Kwanamna uli kukua Kukizifani Wa ila kuna ambao watapita Kama vile umweko Fadhal Kuna ambao wanapita kama Umweko Mungina wa hita umwe mwe Uliwa mvuwa. Wa! Ayupo. Kisha vuka. Kuna mbaa anapita mithili ya farasi anekimbia kwa kasi. Kaljawati. Kuna mbaa anakimbia mithili anekimbia. Kuna mbaa anatembea kwa kwaida. Wa minuhumma yaza afu zaafu. Kuna anesota. Hap malika na mshika anantumukiza kwenji hanna. Amali zaki haziku mtoshileza Hazo kumuwezesha kufuka kwa kasi kwa jisarabu Tupa tumbukizo kwa jihana Na kuna wengine wanakoswa koso mpaka wanavuka hapo Mara papu kavutua mara kajinasua Haso gembele mara kashikwa kada kwa mgu mara umekwama ume, ume Taka kuanguka kashikilia Huyo ni wamwisho Mpaka anavuka anaangalia kule nyuma likotoka Hala fukana muhammidi bula hakeka yle. Kula hakeka msiba. Anaangalia kule nyumu alipotoka. Anaona kwa maha kuna katika watu alipatanema Allah. Kama yei, hakuna. Hajui kwa mkuna waleuvuka pali kama vile. umwemwe mwe. Au umweku. Au radi. Kar radi. Nekuja pia yle. Hali matatizo sikia kiyamu laf kuna kuona giza mwangaza wako ni matendo yako nuru humi saa baina aidihim wa biaimani wanafikwa tawambia tusubirini jamani tusubirini nyinyo nyenye tazemu tusubirini naqtabis min nuri tuangazike kwa mwanga wa nuru yenu ah kwa kuwa hawa walikuwa wakitufanyia sis duniani sisi tunawalipa hapa ها وراءكم بدني نور نور نور نورا بينهم بسور له باب kwao yakomengi kwa siku ya kiyama kuna ambaye atapewa kitabu vyake kwa mkono wa kushoto kuna ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wa kulia kuna ambaye atapewa mkono kushoto kawaida kuna ambaye atapangwa kushoto nyuma ya mgongo wa za dhahari fasofa yadu fubura na yusla saira hyo tia imamu kwenye hii siku ambayo Allah anamiliki na yeye anamiliki siku zote lakini kwa nini yamesema maliki ya umiddin kwani anamiliki siku hii peke yake? Ah anamiliki siku zote. Anamiliki dunia yote. Lakini kwa kuwa duniani kuna ambao hapa ni kwangu, hapa ni kwangu, hapa yuko chini mamlaka yangu, siku ya kiyama halipo hilo, basi yeye ndio mmiliki siku hii subhanahu wa ta'ala. Dhahirah faida jtama'at hadhihi al-umur ath mambo matatuhaya, المحبة والرجاء والخوف فهي أساس العبادة. ياكوسنيكا هاي مبماتاتو محبة والرجاء نكو ترادي والخوف نكو فهي أساس العبادة مبهاي قم جمي دي أساس يكيل العبادة. ونعيد هاي مبماتاتو والنصوني أركان التعبد القلبية. عندي كيو. أركان التعبد القلبية. أركان التعبد القلبية. غزوت زابادة زمويو. غزوت زابادة زمويو moyo una pia ibada, ibada zetu zina nguzo kwenye moyo swala ina nguzo zake katika za swala nje ya kusoma suratul fatiha kurukuu kuitadili kusujudu kwa hiyo tukizungumzia arkanu li ibada au arkanu atabudi alqalbiya ni hizi tatu almahabbatu waraja'u قاليني ذكوا هذين لزنجوس العبادة زكيمويا لأن كل عبادة تتقرب <تصفيق> بها إلى الله وسباب كل عباد أبايا وتيفانيا قالينغ أو فالله تبارك وتعالى لا أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة لازم وإيوي اسمام إبادة هي ايوه إمسماه كاتيكا غوزو هزي يوت لازم إسمامه كاتيكا غوزو هزي تاتو لازم وناweza kaulizwa swali mathalan una swali Kwa sababu nampenda Allah Nguzu ya kwanza hiyo Lakin napini Rajaan li thawabihi Nataradi thawabu zake Rajaan li thawabihi Tatu Khaufa min ikkabi Kucheleya athabu zake Ndiyo nguzu tatu Zaibada za muna Ibada yoyote Toko ifanya lazima yismami hapa Kwa nini unafunga mahabbatan lilla na Allah nafanya haya na mpenda ye nimridhish sabubu na mpenda mpenzi vuyafanya yana yomridhish mpenzi waki kwa nini wafunga taraji thawabu za wafungaji nataraji thawabu za Allah peponi kuna mlangu wa pepo unaitu arrayani kwa nini wafunga naogopa adhabu zake Wale watu ambao wanawahi kufturu, kabla wakati wa kufturu kufika, siku ya kiyama, watafungwa yao na mikono yao kwenye shingo zao. Alafu watapigwa mashavu yao yata damu. kwa Kwanini? Wamewahi kufturu hao. Kuyukumbe kuna athabu za watakuhalifu mambu ya siyama. naogopa wogu pa athabu zaaki. Namuwa Ninguzo zaibada za moe. أنا سمعت أما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا أما يوت عم باء أتشكو ومجتوقك هزتاته وبنقوله وفن يبادل محبة لله بس محبة لله ما fainahu yakunu dallan hakika yeye atahesabika huyo alikuwa ni impotevu ana maneno mabaya masifu katika hili ambao pia watataja hapa na shekhi mmoja wao allah kwamba ibadati laka ya allah hubban fi dhatika ibada zangu ku wewe ni kwa mapenzi yangu Penda wewe, huipenda we dhati yako. Wa in kuntu a'buduka khawfan min narika kama nitakuwa na kuabudu wewe kwa kuhofia moto wako fa'dhinni naraka Niingizi kwenye moto wako. Wa in kuntu a'buduka hubban fi jannatik na ikiwa na kuabudu wewe kwa kuipenda tu pepo yako fa'dhinni naraka niingize kwenye moto wako. وكم وابودوا الله وقوم بيزي فيك ياكا أني منهجي ما صوفي منهج الصوفية أما من أخذ بوحدة منها فقط أما أتكي شكوى موجيا يا هايا فيك يا كي فإنه يكون ضوالا أتكوى الله بالمحبة ثم الله سبحانه وتعالى، وما بين ذبيك ياك، فقط ولا يخاف ولا يرجو، ولها نخوف، ولهم تراجع ملواك، فهذه طريقة الصوفية هي نجية مصوفي الذين يقولون ونوصم لا نعبد الله خوفا من ناره، هتم الله، وقوجوب متوكي، ولا طمعا في جنته، ولقتماي نكترادي في قياك. وانما نعبده لاننا نحبه وسبب سيسي تنمعبدو يي حقيقه si linginevyo وهذا ضلال والعياذ بالله نهu ni الله Allah tukinge li anna وسباب ميتوا من ملائكة وأنور زيد يأذون به لكن يخافون الله ويرجونه ونمخوف الله نو نمتراجع نمابدو الله فقوم غبا الله فقوم تراجع قم الله قد كسرة الأنبياء آية سين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات حكى كواو لقوه كو وكبوبيا يفجى وَيَدِعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا نَوَنَا تُوَبُودُ نَكُتُوَوْمْ بَسِيسِي رَغَبًا نَعَمْ وَكِوَنَا الرَّجَاء يعني الرَّجَاء وَكِتُوْمَائِ وَرَهَبًا نَكُوْغُوبًا وَكَانُوا لَنَا فَاشِعِينَ نَكُوَيْتُ وَلِكُوَنِ وَنِينِكِيبُّ الرسل يخافونه ويرجونه بل هي آية سما فممتم يخافونه ونموغوب ملواؤ ويرجونه نونا متراجي رغبا ورهبا أي الرجاء و... والخوف أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هوا انبوا هوا وانبوا هوا هوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة ونتفوتكم ملواؤنجية أيهم أقربوا ipi ambayo kwamba itawakurubisha zaidi kwa subhana wa haifai kumwabudu ambaye huyone mwabudu na yeye anamtarajia allah atafta wasila haipite ayhum aqrab ipi ambayo itamkurubisha zaidi kwa allah wayarjuna rahamtahu haomna waabudia kinyume chake wao wenyewe wanamtarajia allah kwa rehema zake wayahafuna adhabah na baada wanaogopa juu ya wewe ana mabudu isa mwana wa maryam isa mwana wa maryam anaogopa allah na anataraji rahma zake subhanahu wa ta'ala الله hؤلاء kama kama jea fi tafsir hawa watu hawa kama na mama yake wa ummuu na mama yake alladhina kana yaabuduhumul mushrikuna ambao walikuwa wakeaabudiwa na washirikina humu ibadu yajun الله wao ni waja wa allah na wanataraji rahma zake allah wayakhafuna adhaba محل شاهد يرجون رحمته ويخافون عذابه ناني انا اغوبا عذاب الله عيسى ناني انا اغوبا عذاب الله ماماكي عيسى ناني انا اغوبا عذاب الله عزيري ناني انا تراجي رحمه الله عيسى بس هؤلاء متوهمين ان منبئ ونمعبدو الله حالي يكون ونمغوبا ونمغوبا جوه عذابه نونم ترجي جوا رحمة ساكين فيبم تمنجين السماء سما بدو الله فكنت معين ولا سما الله فكنت فيها الله حب له بس أنا سما ومن عبد الله بالرجاء فقط نيوتة كموا بدو الله فكنت رجيا بكياكي فهو من المرجئ يا هو لم ما مرجئ الذين يعتمدون على الرجاء ونوت جماع سنجواه الرجائي, سنجوا الرجائي. ولا يخافون من الذنوب والمعاصي، لكن وقته هو حوجو بجوا مذام بين معصية، ونستزام الآية قادتشو تشونغو، ونستزام زل الآية زمات مائني، بس لا تقنط من رحمة الله ونزع الله يسوع. كاة تتماعنا رحمة الله كاة تتماعنا كيفونيين وانا زيان غالية يزوطوا مرجعة وانا زيان غالية نصوص كشريعة بعين أعور يقولون ونثما الإيمان تصديق في القلب إيماني ميكو صديكي شاتو ميوني أو التصديق بالقلب مع النطق باللسان Au ni kusadikisha kwa moyo, maan bilisani pamoja na kutamka kwa ulimi. Bas, hawana masahala ya matendo wao. Matendo kwa haa katika imani. Wemana, kushata muka kwa ulimi wako, kukaitakidi kwenye moyo, ni mu'min. ويقولون ونحن نسمع الاعمال انما هي مكملات متندو ينيkuja kukamilisha tu bas mukammilat kachumbari tu ikiwepo pilau laliwa isikwepo وهذا ضلال نهون هو لي بالله ان liann al-iman wa, wa, islam, wa, Hibitatu, Al qawlun, wa 'amalun wa Kwa sababu sahihi wa mambo wa Islam kwamba imani kutusi ni kauli imani kutusi ni matendo imani kutusi ni itikadi kwenye mioyo yetu hivi vitatu vinakusanya kutusi imani al-iman qawlun wa 'amalun wa Wikia wanasema wania. Kaulun waamalun wania. Wikia wanasema kaulun waamalun waatikaati. Maana yakin mulle. Itikali yli yukua nayo. Kunye wako. Inariza kakufanya yli yukua ni muumin. Aoi yukakufanya yli yukua ni kafu. imani ni itikali Imani ni kauli. Kauli yako inaweza kukufanya uwe ni mtu wa imani fulani kauli ya ah ukitakidi kwamba Allah Allah iko ndani ya viumbe wake walipaswa mimi ni muslim na sala ile ya qibla Allah ameingia ndani ya huyu Allah yuko ndani ya huyu Allah yuko ndani ya yule Allahu hala fi حل في كينجيا النيو إتحادية عنقيلة الإتحادية الإتحاد أو الحلول عنقيلة الحلول يكنا ابن عربي يكنا ابن سبعين يكنا ابن الفارض آه نبغى نجنيه يكنا ابن عربي ابن ابن سب ابن سبعين نا ابن الفارض wa mal wal kalb wal khinzir illa ilahuna hakuwa mbwa na nguruwe isipokuwa ni waungu wetu hawa ukiona mbwa ni mungu wetu nguruwe ni الله wetu wa mallahu wala haquwa allah Wa kusema kwa kemaneno haya. Ha? Bado ni muslim. Kwa sabu imani pia ni maneno. Kwa maneno yako yanaangaliwa, indana na imani au la. Yakiwa naam, anta muumini. Yakiwa la, laso yunga toka kwenye imani kwa maneno unangazuni muslim. Subhani, subhani, ma aadha mashani. anava yuhu. Subhana ma'afi jubbati illa Allah. Hakuna ndani ya joho Allah. Subhana wa ta'ala. Hii yani kuna kaombo kulikuwa kikuta Ibn Arabi, lakini Ibn Farid, lakini Ibn Sabihini. Amekuwa mmoja wao anasikia mtiririko wa maji Subhanallah mtu ma Subhanallah. Allah Allah huyo anapita. Ametakasika Allah. It's card yya kufu. Kwe kwetu imani ni kauli, kwetu imani ni matendo, kwetu imani ni akida. La yakfi wahidu minu hathihi lomuri halitoshi moja ya mambu haya. Kamba mimi miyamini haya na mawili mazima. Mimekosamuja jamani montoa. Mimekosamuja mawili yoto nukunayo. Jamani, hamniangalili. Aa. La budda minuha jamiya lazima yapatika niyoti. ليس قولا فقط سيو قول ولا عملا فقط ولا سماتندو بيكياك ولا اعتقادا فقط ولا سيو اعتقاد بل غد من هذه الأمور الثلاثة بل من لازم حتى يتحقق الإيمان امباقه يفاتيكاني ايمان ومن عبد الله بالخوف فقط ja, allah. Allah. na yote atakemwa Allah kwa kumogopa peke kwa nini una ahafullah na Allah bas au bas na jengine nini staki pepo wala staki kazaa wasi mogopa tu Allah si ningize motoni sio kama na mahaba na ibada una hofu nina haufan min iqabi fahuwa ala tariqati <emergen optic> alhawariji yeye atakua katika njia ya الذina yaabuduna allaha bilhauf ambaa wanamuabudu allaha kwa kofu tu nao pia wakazi tazama nusus laki sharia kwa jicho chongo wakaziangalia zile ayaza makemeo ayaza matarajio wakazi wakazi fumbia macho zile ayaza wadhabu motomoto wakaziangalia hizo pekiyake wakawa wanamuabudu allaha ala lhaufu أنا سمع فيأخذون بنصوص الوعيد فقط حاو ونذكره نصوص زمكماه تو ويتركون نصوص الوعدي ونزياته نصوص زم زاهدز زأ الله والمعفورة والرحمة ونزياته هذه عوزي عنك لي فهذه طوائف الغلاة فهذه طوائف الغلاة حاين ما كنت ما كنريا ولا الصوفية مصوفي والمرجئة نمرجئة والخوارج نمخوارج أما طريق الحق فهو الجمع بين هذه الأمور أما نجية وحق نكُسَانَه بين يمَبْيُوتَها كَبَمُوجَ المحبة نبنزي والخوف نخوف والرجاء نكتراجي كما تلفت لينفان ونيني نتوازاك نتوازاك كسبب نبنى الله نتوازاك كسبب نتراجي رحمة الله نبيب نتوازاك كسبب نأغوبة عذاب الله نموت هذا هو الإيمان هين دي إيمان سهي وهذه طريقة المؤمنين نهين دي ينجير وهذا هو التوحيد مهين لي التوحيد وهذا ما جمعته هذه الثلاث نهاياً ديويا اليقصان ونهيز عيتات الحمد لله رب العالمين هذه فيها المحبة أيهين لنياككنا محبة الرحمن الرحيم هذه فيها الرجاء أيهين لنياككنا قتراجي مالك يوم الدين هذه فيها الخوف أيهين لنياككنا خوف